لَكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 لهم أم لم لهم لن يغفر الله لهم ان gim astawfar tahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum inna Allah la yahdi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 وما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب له لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن